إذا الشمس كورت وإذا النجوم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 أذلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما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 ما صاحبكم بمجنون؟ ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين